رضه رحمه الله دعاء الرحمة وهذا كما ذيمنا فيما سبق عن نداء التلف في الآثار والإشعار بفرص المفني على هداية المدعوين وعلى أن تنزل عليهم رحمه الله. قال أعلمك الله أن الحنيفية ملة ملة إبراهيم الحنيفية من الحنف والحنف لغة كما جاء في لسان العرب المظروض الحنق أي المين و قيل إن الحنق هو ي... يعجاج في الرجل يعجاج في الرجل وهو أن آه... تقبل إحدى إذها المين إذا ما يجلس لقي على أخرى أن تقبل واحدة إذا ما يجلس لقي على و وقرر أن عبد البر في التميم الحنيف في كلام العرب. مستقيم الثالث المستقيم الثالث و... وأما معنى الحنيف اختلافا فهو المائل من الشرك قصد إلى التوحيد المائل من الشرك قفضا إلى التوحيد وقيل هو الذي مال عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام الحنيف هو الذي مال وابتعد من الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. ولذلك قيل إن إبراهيم حنف إلى دين الإسلام. وقد جاء في كتاب الله الأمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية. في حوالي ثلاثة مواضيع. من هذه المواضيع في صورة آل عمران. والموضوع الأول في صورة آل عمران في قوله تعالى: وقالوا كن مهودا أو نصارا تهتدوا. كل بلبلة إبن كل بلبلة إبراهيم حنيفة وما كان من المسلمين. يعني لن نتبع منلة اليهود ولا منلة النصارى أو لم يأمر الله باتباع منلة اليهود أو منلة النصارى بل أمر باتباع حنيفة منلة منلة إبراهيم قل بل منلة إبراهيم حنيفة وما كان من مسيحيين. ثم الثاني نعم في قوله تعالى قل صدق الله فاتبع منك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والموضع الثالث نعم في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله الله واتبع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 هي كل ما أمر الله به أو أثنى على فاعله أو. إذا أثنى الله على شيء فهو يقتضي الأمر الأمر به يعني يدخل في حد الأعزاب فهنا في بعض الآيات أمر أمرا صريحا باتباع ملة إبراهيم وفي مواضع أخرى أثنى على من يتبع ملة إبراهيم نحو هذا الموادع وأيضا جاء الأمر باتتبع ملة إبراهيم في سورة النحل ثم أحين إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أحين إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين و ومن الضواضع أيضا فأثنى في الله فيها على من يتبع مللة إبراهيم في سورة آل عمران في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشكين فبرأ الله إبراهيم عليه السلام من اليهودية ولا مصرانيا <تصفيق> وأثنى عليه لأنه كان كان حنيفا مسلما، وقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانفة بالله حنيفا ولم يكن من المشركين. أيضا من ذا الثناء على إبراهيم عليه السلام وعلى من الذي و قد أبان إبراهيم عليه السلام عن عن اتباعه للحنيفية كما في قوله تعالى إني إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشرفين فهذا علي, على لسان إبراهيم عليه السلام أنه أعلن أنه حنيح أي مائل من الشرك إلى نور يعني ترك عبادة الأوثان التي كان يعبدها أبوه وقومه وتوجه بوجهه إلى الذي فطر السماوات والأرض وأثنى سبحانه أيضا على الحنيف في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراف المستقيم جينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسرقين فكل هذه الآيات تدل على أن الحنيفية هي دين الإسلام الذي أمر الله باتباعه ولقد نعم ثبت في الحديث الذي حسنه العلامة الألبانيين بمجموع طرقه أنه صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة ولذلك أنكر سبحانه على من انحرف عن ملة إبراهيم ورغل عنه فقال سبحانه كما في سورة البقرة ومن يرغب عميلة إبراهيم إلا من سافها نفسه، ولقد استفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن أفضلهم. فالذي نعم، الذي يرغب أو يحرص على عميلة إبراهيم قد سافها نفسه. نعم، ورب يأني يكون أضل من الأنعام. الذي يرغب عن التوحيد ويرضى بعبادته الأوثان، وكما جاء أيضا في الحديث في حديث عياد ابن الحمار. <تصفيق> نعم ربنا الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في خفيفه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجت <لكم> الشياطين عن <دونه> فهنا معنى خنفاء كما قال النووي في شرحه على مسلم قيل أن معناها أنهم خلقهم مسلمين أي خنفاء أي مسلمين وقيل أي طاهرين من المعاصي وقيل أي مستقيمين قابلين للهداد والذي يظهر أن هذا الحديث نعم يفسر بحديث أبو هريرة الآخر في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على سترة هذا يعني أن الله قالوا فقرا العباد على توحيده واقرار به كما توقف ان ولقد بيرا مقابل معنى التقليد هنا بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له إذن ولا اختلاف في المعنى فكل هذه المعاني تدور حول حول معنى وإخلاص العبادة لله ونجد الشرك بكل صوره. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها وقد جاء لجميع الناس بأول أمر في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم <تصفيق> الله صلق الخلق لعباداته وحده يعني لم يخلق الخلق من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الموضوع أني خلصت الخلق من أجلك وهذا كذب بل إن الله خلق الخلق لعبادته <تصفيق> والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال المصنف ومعنى يعبدون أي وحدون وإذا ثبت هذا عن عن, عن التلمذة الحمامة ثم قال الإمام النداد رحمه الله تعالى في شرحه في تعريف الحنيف هو الذي أقبل على الله واعرض عنه سواه هذه أيضا من تعريفات الحنيف لا كلها تدور على معنى واحد كما ذكر. وقال الإمام النداد قوله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" <تصفيق> يعني نوحدون في العبادة ويخصون بها والله هنختص بالعبادة بنعبد بنعبادها هذه من الصفات التي اختص الله بها لا تجوز لغيرها لا تجوز العدادة لغير الله نعم ويخصوني بها بسهل الأوامر وطر النواهر نعم إلى غير ذلك وأعظم ما أمر الله فيه التوحيد أعظم الأواني التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله التوحيد ورأس هذا الدين هو مسألة المسائل وأعظم المهمات في هذا ربض على كل فوائف أهل البدع الذين حرّفوا في هذا الأصل فالإمامية الراقبة جعل أصل الأصول ورفض الدين الإمامة وكما قال أحد أذنب الراقبة في هذا الزمان والموجودة قال إن مسألة المسائل و المهمات إلّا هي الإمامة. لماذا قول الرّافضة لإمامية؟ ما المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم جعل أعظم الأوان بل جعل الأول التي تنكلف عن عبد النظر فالنظر في الآيات, في الآيات الكونية والعقلية ومؤمن عند الثلاثين أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر أول واجب على العديد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم أعظم الأوامر ولذلك كان هذا وأول أمر أمر الله في كتابه على حسب ترتيب مصحف في سورة البقرة. وكذلك أرشد أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معادًا لما دعاه إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فاليد الأول أول ما تنوه إليه أن يحب الله. هذا أول الأوان من أعظم الأوان. وليس الأول الأوامر الحاكمية الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث ليأمر الناس بالحاكمية كما يقول أخوات المطاعدة الحاكمية هي أقص قطائف التوحيد بل هي محور الصراع بين الرسل وأطوامه هكذا قال أو ذنبنا حول هذا المعنى رأس أو ثوارج في القلب رأى الثوارج هذا العصر وزر على مزرعه من طار على سبيله من أذنيه من أذيعات سلفية نحن هذا السفان والحويل مدرسة الأسكندرية المصرية التي أقرأ فيها البرهان أو ما يسمى المقدم. وإلى آخر هذه السلسلة المنكوسة من الدعاية الثلاثية وهم على نهج الخوارج. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأعظم ما أمر الله أن يجي أساوه وإفراض الله بالعذابة وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه يعني إن أعظم المناهي على الإفلاق الشرك بكل صوره. الشرك الأكبر والشرك الأفضل ولذلك ثبت، أو ها يدل الدليل على هذا من السنة حديث من سعود رضي الله عنه تستحيحين النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أي الذنب أعظم يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي أعظم, أعظم الزنوب فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله نبداً وهو خلقه أن تجعل الله نبداً في العبادة أن بالله في العبادة وأعظم منها عنه الشرك هو دعوته غيره معه والدليل قوله تعالى بعبود الله ولا تشركوا به شيئا و... وقد فصل المصنف هنا أن, أن العجازة بالإيه؟ بالدعاء وهذا وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن ما المشير فأههه الدعاء هو العذارى. أنا وقرأت قوله تعالى وقال رضيكم يوم استجب لكم إن الذين يستجيبون عن عباده سيدخلون جهنما داخلين فجعل الدعاء هو العذارى. <تصفيق> لذلك أعظم. أعظم صور الشر دعاء غير الله آه. والدعاء على نوعين دعاء مسألة ودعاء ثناء. <تصفيق> <تصفيق> شكرا لكم كان المصممي سوف يغزق من هنا الرسالات نتعانى ونجهل الرسلان. والغالب أننا اعتبر أن الرسالة مقصنة إلى إلى رسالتين أن الرسالة الثانية تبدأ من هنا. أو اعتبر أن هناك رسالتين بعنوان الأصول الثلاثة. اعتبر الشق الأول جزئين منه الآن. ويمثل رسالة مفقولة وأن الشق الثاني هذا الذي سوف نبدأه فيه الآن يمثل رسالة أخرى. ما الذي يعنيه أن الرسول السلفي التي بنى عليها المقام يفو رسالته؟ قد أخذها من من الأحاديث التي بينت الأسئلة. الذي يسأل ويسأل عنها العزب في قبره من ربك وما دينك وما تقول هذا الرجل الذي هو يفاسيكم فمن تعلم هذه الأصول الثلاثة وعرف حقيقة معناها وآمن بها على الوجه الطخيح فحري ينبه هذا أن يثبت عند السؤال في القبر يثبت الله لدينا آمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآثرة و كما بياننا في قبل إن المعرفة يعني الإيمان يقصد بمعرفة العبد ربي أي أن يؤمن بربي الإيمان الشرعي الذي يعني اعتقاد القلب وتضيق أو إقرار اللسان وعمل الجواب هو وقد اتفق أهل السنة أن أول واجب على العبد أن يعرفه وأن يتعلمه الشهادتان وليس أول واجب النظر، ولذلك يعني قال المتكلمون يعني إن معرفة الرب هي معرفة. كسبية نظرية أي إن العبد عليه أن ينظر في آيات الكون حتى يكتسب العلم بأن الله هو الخالق الرابق المدبر لهذا كنت.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 إن هذه فترة ضرورية قد يعتريها الغبش والخلل، كما جاء في حديث أبو هؤيذان ونمرتران ونوجسان، حديث أبو هريرة الثابت. تعال من اعترض فترته الشركيات والأهواء. أن ينظر في آيات الله الشرعية وفي آياته بكونية حتى يعود إلى خطرته وحتى يقر بالتوحيد وبالرسالة وهذا أيضا من الضغط حديث عياض الصابق إني خلقت عبادي خنفاء فاجتالتهم الشياطين عن إن الله خلق الإعجاز على فترة التوحيد على الإقرار برغوية الجنة إقرأ شيئا إذا قيل لك إذا قيل لك من الله أقرب رضي الله أنني <تصفيق> رضي <تصفيق> الله فرص ومع العالمين ومع العالمين وهو معدوك الذي يتجب معدوك فالجبير قوله تعالى الحمد للذاتة رب العالمين وخذ من هو الله عالم وعلى وقت للذاتة العالم نعم نعم الرب هو أفتيب والمالك والمربي والمنع والمدبي هذه كلها معاني للرب كما جاء هذا كما جاء هذا في كتب اللغة وكذلك في كتب نعم في كتب العطاق كما قال ان الله لا اله الا الله الرب ملك على الملك والتنيد والمعبود ولا تستنوا كلها في الله المخلوق قد يكون رباً بمعنى عنا وكما قال الصحابة في سورة يوسف، فلما أن فلما أن هذا الدبّاس، فلما أن هذا الدبّاس، فأطلق على على على العزيز زوج. والسيدة والسيدة هي لدى الزوجة فاطلق السيد على الزوج على العديد زوج هذه المرأة التي أرى فبا تسكن يوسف عليه السلام فالسيد يطلق عليه على العديد أحيانا على الزوج ويطلق على راعي البيت ويطلق على الحياتي والسيد فالمخلوق قد يكون ربًا بمعنى سيد أو بمعنى مالك. يعني أن مالك يطلق على المخلوق. ولكن لا تجتمع مع العبود. يعني يستحيل أن يجتمع في حق المخلوق أنه مالك وسيد معبد. قد يكون مالكاً وقد يكون سيداً لكن يستحيل أن يكون معبوداً مع كونه سيداً ومالكاً فالثلاثة لا بحق إلا في الله نعم قد يعبد هذا المخلوق ولكنه يعبت بالباطل لا يعبد بحق فلا, فلا يكون معبوداً بحق الله إلا الله عز وجل فليكونوا معبوداً بحق إلا الله فمعاني الربوضية تدور على الملب أو على الملب والتطريق والتدير والرزق والإحياء والإناثة هذه كلها تسمى بمفردات الربوغية فقد ذكرها مع موسى عليه السلام كما في اولي تعالى لما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى قال القاله تعالى كده ربونا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى و قال ان في تعريفه هنا للرب رضي الله الذي رباني ورب في جميع العالمين بالعمل نعم فكما ذكرنا إن من العين الرب أي المرضى فالمطلف هنا ذكر إحدى هذه العين والتربية كان هو المربي والرب يربي عباده بنعمين الدينية الشرعية أي إنزال الكتب وبإرسال الرسل ويربي عباده أيضا بنعمين المادية من الطعام ومن الشراب ومن الرزق هو سبحانه رب جريع العالمين بالنعم الدنيوية وبالنعم الدنيس النارية وهو معبودي ليس لي معبود سوى هو والرب أيضا هو المعبود وهذا روى عن عبد الله محمد الله عنه <تصفيق> كما أخرج هذا من جريدة نعم أن الرب هو النعب نعم الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد أي الثناء الحمد لله إن الثناء كله لله و كما قال الشريخ وبي وموجب الحمد نعمه الظاهرة أو موجب الحمد نعمه الظاهرة والظاطنة يفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على النعمة ويكون على المصيبة سبب وأن الحمد يكون باللسان وأن الحمد يكون باللسان فقط وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة ويقول باللسان وبالقلب وبالجوارب و... وقد ببأ الله سبحانه خمسة طور في كتابه الحمد.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 سبحانه للسماوات وللأرض وأنه سبحانه الذي زعل الظلمات والنور وبدأ أيضا سبحانه صورة الكهف الحمد الحمد لله الذي أنزل على عدد الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما ينذر بأس شديدا من لدنه ويبشر ويبشر الذين يعملون الصالحات إن لهم أجر حسن لا يجدين فيها أبداً فجعل موجباً الحمد أن صفاه أنزل الكتاب فيا صفايق أن يُقنَد علي على هذا الحمد لله الذي أنزل الكتاب بل أنزله دون وجاش ودون ميل إلى باطل الكتاب الله منزه عن النيد وعن العواجش وعن الانحراف إلى الباطل لا يحي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والموضوع الثالث لذكر الله الحمد لذكر الله بالحمد في كتابه في صورة سبأ أو الموضع الرابع. فقلنا من الأول الفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، والرابع سبأ. نعم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. ثم أخيرا الموضع الخامس في صورة فاطر. الحمد لله فواصل السموات والأرض جاء للملائكة رسلا وأيضا جعل نوجب الحمد هنا أنه سبحانه ولن فطر أي خلق وأنشأ السموات والأرض يعني. وأيضا جعل الملائكة رسلا وكل من من سوى الله راه وكل من من الله عالم فان كل ما سوى الله مخلوق مخلوق مرغوب ومقبور يدخل في هذا الملائكة والرسل والعرش والسماوات والأرض بما فيهم من المخلوقات والجن والطير كل هذه من العوالم وكل ما في الله عالم هذا رد على القائلين وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود وحدة واحدة اتحد في الخالق بالمخلوق والرب بالمربوس فلا وجود إلا سواه ولا حقيقة إلا حقيقته كما قال قد في قص في تفسيره لصورة الأخلاس في أفضلات فكان المصنفون يرد على أمثال سيقض من القائلين بوحدة الوجود وأنا واحد من ذلك العالم يعني أنت تقر لنفسك أنك مجرد فرد. فرض من مئات بل من آلاف بل من ملايين المخلوقات في هذا العالم وكأن المطنس يريد أن يشعر القارئ بفقره وبضعفه وأنه محتاج إلى توحيد الله وإلى رحمة الله محتاج إلى توحيد الله حتى يرحمه الله لأنه لما يكون واحداً فقط في كل هذه العوالم التي خلقها الله سبحانه وأنشأها من العدم فلما يستكبر على الله؟ ويعظل نفسه يعظل نفسه يعظل نفسه ويرفع من شأنها مما يؤدي إلى جهوده لأوامر الله أو إلى اتكباره واستنكابه قال لهم لهم بما عرفت ربك بما عرفت وهي الأخلقات من هنا يختارك الأضمط في بيان كيفية مهارشة الرب و من هذا الكلام تعرف كيف تجيب على هذا السؤال الذي سوف تسال عنه مطبقا ما ربك فتقول ف عرفت ربي باياته ومخلوقاته الآية هي العلامة، وهي التي تدل على المقصود، والأيات هنا على ثلاثة أنواع. آيات شرعية وآيات كونية وهي الآيات التي التي بساها الله سبحانه في التوين من الشمس والقمر والنجوم والجبال إلى آخر وآيات نفسية القسم الثالث الآيات النفسية التي تقوم في نفسك سنرين آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم لذلك أيضا قيلة نعم إن الآيات الكونية تسمى للآيات الآثاقية وهنا عطف المخلوقات على الآيات وهذا منذ عطف الخاص على العالم لأن المخلوقات هي من زملة الآيات فالمخلوقات هي, المخلوقات هي القسمان الثاني والثالث من الآيات الآيات الآفاقية الكونية والآيات النفسية كل هذه مخلوقة وأما الآيات الشرعية هي كلام الله في كتابه ليست المخلوق هو من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومنكهن. ومنكهن. ومن فيه فقرأت هذا الشرع هو من مخلوقاته ومن محرومات في سلوات السر ومن رضون السر ومن فيهن رضا ومن فيهن لا أفضل ومن الله تعالى من آيات الزيء والنهار والشنك والقرض جاءت الدور الشنك ولا دور إن كنتم إياه تعبوني وقال تعالى إن ربطم الله الذي خرق الكتورات والأرض والدسلسة في إيجاني ثم التورع على العالم يغسي تيداً أن هذا يفضل حديثاً والشمس والقفر والدنسوم والمتحرات لأحيانه هذا لهم الخط والأمر كبارة الله ورد العالمين لماذا تخفى المصنف هنا؟ ذكر ذكر السماوات السبع والأراضين السبع ومن بينهم وما بينهما الذكر لأن هذه المخلوقات يتضمن أغلب المخلوقات والتي يطلع على بعضها الإنسان والجن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 ويطلعون على هذه الآيات العظيمة التي في السماء وفي كل هذا الحجة على الجن والإنت الاطلاع على هذه الآيات الآيات الآفاقية الحجة على الجن والإنت في عدم إذ عينهم للآيات التي بها يكلفون وما استشهد المصنف هنا بقوله تعالى ومن آياتها الليل والنهار نعم الشمس والقمر لا تجد للشمس ولا للقمر والجد لله الذي خلطهم هنا خص الله سبحانه هذه الآيات الأربع بالذكر الشمس والقمر الليل والنهار والشمس والقمر لأنها من أعظم الآيات التي يطلع عليها كل المكلفين من الجن والإنس. فالليل نعم والنهار آياتان آيات الله. وكما قال كما قال الشيخ مبيت الجالي رضا الله تخصيص هذه الأربعة لعظمها وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا وفيهما العبرة كما قال سبحانه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد و... وأيضا قد يكون الحكمة من ذكر أو تخصير هذه الآيات أنها من الآيات المتجددة إن الليل يذهب ثم يأتي النهار ثم يذهب ثم يأتي الليل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 هذا التكرار في الحدوث لهذه الآيات الأربعة يكون سدًا في إيش دوام التذكر. نعم، ولذلك خاصة نعم هذه الآيات الأربعة بلي التذكر. نعم لا تزوجوا الشمس ولا للقمر <تصفيق> السجود عبادة لا تكون إلا لله وحده ولماذا خط الشمس والقمر لأن الكثير من الخلق قد أشرفوا بالله في هاتين الآياتين وكما جاء في حديث عمر بن عبثة أن في أسراجه مسلم وحديث طويل ومشهور في حديث إسلام عمر بن عبثة في بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للأوقات التي تكره فيها الصلاة، فذكر من ضمن هذه الأوقات بأن في قوله ثم أقصر عن الصلاة أي بعد الفجر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرمي شيطان وحينئذ يجدنا الكفار وأطلق القول أن الكفار يجدون بالشمس في هذا الوقت ويتطلع بين قرمي شيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم وأيضا ذكر نخو هذا في الغروب فقالوا أقفر عن الصلاة يعني توقف عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها, فإنها, فإنها تغرب حين تغرب بين قرمي شيطان وحينئذ يجد لها الكفار ولا نعجب إن حتى وقتنا هذا يعبد الكفار الشمس في أعظم الدول حضارة من الناحية المجبية الدنيوية في أمريكا ما زالوا يعبدون الشمس، وبعض هؤلاء المخرفين الذين فقدوا وقولهم وصاروا كالأنعنب الأضم يأتون إلى هذا التمثال المنصوب في مدينة الأقصر في مدينة الأقصر هذه التي في جنوب مصر. حيث أن الشمس تشرق عليه مرتين في العام. <تصفيق> يعني بطريقة هندسية معينة قام بها المصريون من الفراعنة، تجعل الشمس <تصفيق> تشرق على رأس تمثال أمتيف هذا مرتين في كل عام. فجاءت هؤلاء. كي يقدموا تفاصيل العبادة للشمس في معبد رمسيس الشمس، ويعني عبادة الشمس من النعم يعني من أكبر الأدلة على أن هؤلاء في قرار أنفسهم يعلمون أن لهم ربا قويا قابرا عظيما ومن ثم لما نظروا في الآيات التي حولهم وجدوا أن الشمس هي من أعظم الآيات ومن أكبر المخلوقات في نظرهم فظنوا أنها المستحقة للعبادة وأنها هي الإله الذي يستحق أن يعمل الحمد لله الذي عفان أهل مفتل بي هؤلاء فلذلك وجه تبحانه هذا النهي إلى هؤلاء لا تجد للشم ولا للقمر والجد لله الذي خلقهن هم كنتم إياه تعبدهم. نكتج هذا إن شاء الله تعالى الله على محمد وعلى آله وعلى وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى <تصفيق> إلى أن المجلس القادم سوف يعني أو أن يعتذر عن المجلس القادم وفي المقابل في الجهة الأخرى سوف نعقد اختبارا إن شاء الله تعالى في السبت بعد القادم فيما سبق من الأصول الثلاثة وكذلك فيما سبق من الشرف الممكن أو تلخيص الشرف الممكن يكون موعد الاختبار السبت بعد القادم بعد صلاة الظهر إن شاء الله حتى يعني نرأت ثمرة لأن ثمرة هذه المجالس أن يثبت أنك قد استوعت وفهمت وعرفت الأدلة وهذا لن يعرف إليه شيئا بالاختبار ويقول اختبارا تحريريا إن شاء الله يقول اختبارا يسيرا ففرصة لكم إن شاء الله أن تجتهدوا في المراجعة والمذكرة بالمجالس السابقة خلال هذين الاسبوعين اه يعني هو هنا هونا جالنا مساق يعني اذا اراد اذا اذا اراد الدكتور المشاركه في الاختبار ان شاء الله سوف يكون يكون لهن في مقر دار الحديث هنا على بعض الخطوطين هنا في المجل هنا في المجل إن شاء الله أي. أعتقد شخصياً يقول هذا الناس نبغى أن يشرد زيرم أننا أن التوحيد يمتد إلى أربعة أقسام وأثناء والمسحار والكتاب وحكمين هل يجب أن يحق الشيء ويسحق بسم الله وحبه لله والسلام على رسول الله وخلاص وخلاص وخلاص على آية أصحاب من السبعة سنقول إجابة على هذا السؤال. إن بعض من ينتصب الأهل السنة دي. جعل الحاكمية أنهم قسم من من أقسام توحيد الأذان أو جعلها داخلة في توحيد الأذان. هذا يقولنا لا مشاحة للصلاة. الذين قالوا هذا من أهل السنة يقتلون إن الله سبحانه هو له الحكم وحده الحكم الشرعي والحكم القبري الكوني فهذا بلا شك يثبته الموحد يثبته كل موحد ويقر به و... ويؤمن بأن هذا من, إيش من توفيد العذاب ولكن الخوارج ما قفضوا هذا. إنما أرادوا كما أراد رأسهم في هذا الزمن في قبل أن, نعم أن يجعلوا هذه الحاكمية من معنى المخلص هي شيء وجعلوها مقدمة على توحيد العبادة لا منهم نعم بدليل نعم أن في قل في خلال كتبه يصرخ بأكثر من موضع بأن التحاكم إلى يعني مغير كتاب الله ولا في جزئية واحدة ولم يفصل هل يكون هذا على سبيل المواقف على سبيل الجفود ولا والاستكبار على قبولكم الله. ويعد من الكفر بدون تفطيل وما يعني ذكر نحو هذه الهبارة ولا اقل منها في من يشرك بالله في الدعاء فعظم من شأن المعطية والتي هي تعني مخالفة حكم الله فالذي يخالف حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة من المساء قد يخالف هذا الحكم عن, عن معصية أي عن شهوة أو عن شبهة أو عن هوى وقد يخالف حكم الله استكبارا منه عن قبول حكم الله أو زهودا لهذا الحكم أو شكا فيه إلى آخر أنا الكفر الأكبر نعم فطرف الحكم بما أنزل الله يحتمل الكفر الأصغر الذي هو المعصية نعم لا ما يحتل ليش ليه اللي الكفر الأكبر ولكن لا ولكنهم لم يقولوا هذا التفسير بل جعلوا تم أطلق هذا فيقول يعلو طرق الحكم هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر عندهم عند هؤلاء الخوارج طرق الحكم بما أنزل الله دون تفصيل. سواء كان هذا الطرق على سبيل المعطية أما على سبيل ليش الجهود أو, أو الاستكبار أو الشك ومن ثم فصر أخو سيد قط محمد قط كلمة التوحيد بقوله أنها تعني لا حاكمة إلا الله وعلى الجانب الآخر أهمل توحيد العباد وأهمل الشرك الأكبر من عناه الصحيح الذي يعني الشرك، الشرك في العبادة، <تصفيق> ومن غلوهم أيضا أن أن نعم أنهم وضعوا هذه القاعدة التي أخذوها من سيد قط والتي قد صرّ حديث كتاب معان في الطريق. <تصفيق> إن أخذ فخفاء التوحيد الأزل أو توحيد الإلهية. هو توحيد الحاكمية. فهم لم يجعلوا يعني توحيد الحاكمين ضخة لذا لو سلمنا جدر المرشح للصلاح لم يجعلوه داخلا في توحيد العباد بل جعلوه كما قيل فضيله وأقص خفاص هذا التوحيد ويعلم بهذا أنه هو الأهم هو الذي ضارت عليه دعوات رثة. ومن أجله حدث افتراع مضيج الرسل وأخوانهم وعلى هذا بنى مهم السرور بين العالمين احنا كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي نقده العلامة وربيع بكتابه الآخر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل فالقوم غلو غلو في شأن الحكمية هذه حتى جعلوها أهم وأعظم أهلاً من التوحيد العباد وعرفوا الشركة الأكبر بها فهم قالوا إن شركة القبور أي الشركة في العبادة الشركة في دعاء, في دعاء الله أي الذين يدعون غير الله هذا الشرك قد انذكر ليس له وجود الأهلا وإنما نحن الآن في شرك القصور أي في شرك الحاكمية هل قال هذا أحد من الرسل والأمجال أهلا إن إبراهيم عليه السلام أرسله إلى قومه وكانوا يعكفون على التماثيل الأوفان أي وقعوا في شرك القبور أو في شرك الأباب وفي الوقت نفسه كان معهم النورود الملك الملك الكافر الذي استكبر وتجبر والدعاء الربوبية والحاتمية من صف التعبير النفسي. فإلى ماذا دعاه إبراهيم عليه السلام وإلى ماذا دعا قومه هل قال لقومه عليكم بإفراد الله الحاكمية أو قال لهم إن نمروض قد كفر بالله وأشرك بالله لأنه حكم غير شرع الله لا بلا شك الحكم غير ما أنجا الله كما ذكرنا يحتمل الكفر الأكبر أو الأفغر ولكن وليس كفراً أكبر عليه على الإطلاق وليس هو وليس مساويا للشرك في العبادة آه. بل هو قد يكون قد يكون من الشرك في العبادة الحسب حسب لكنهم ما أرادوا هذا هم أرادوا أن يقولوا للناس إن هؤلاء الحكام الذين حك حكموا هذه القوانين المخالفة للشرح قد وقعوا في شرك أعظم من هؤلاء الذين يقوفون حول القبور ويتوجهون بالدعاء لأصحاب القبور هم صرقوا بهذا حيث سفهوا من شرك القبور وقالوا من الشرك القبور هذا ليس, ليس وقته الآن قد اندفض أولايا بدأنا نشغل به أطلع والشرك في العبادة دا. وقالوا علينا أن نشاف لب شرك القصور، فأني أظن إن شاء الله بهذا الجيش بهذا البيان، فاتضح لكم أنفسنا. كم سالنا شو سالنا؟